Allah'u ya Allah Allah'u ya Allah Allah'u ya Allah ya Allah Ya Halik'el ekvaniy ya Rabb'a من تريح القلب إنا داك الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه يا حتى لا نرتدي إلا يا من تريح Allahu ya Allahu ya Allahu Allahu وان المغير اليك من اعمالي فاغفر ذنوبي انت تدري لا يعفو عن لن أحصيها فمن علي بنامة الإيمان والهم فؤادي كي يزد تقوه أعطيتني والحمد يا معطيها مع من في شكرك ولن أحصيها Hamnun alay bina mat alimanin Allahu ya Allah Allahu ya Allah Allahu ya ya Allah Bir daha görüşürüz.